119. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 110. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 111. ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 112. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيوا 117. يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 118. لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 112. وسع كرسيه السماوات والأرض 113. ولا يؤذه حفظهما وهو العلي لَائِقٌ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَتَّقِ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا 112. والله سميع عليم 113. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 114. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 124. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 125. تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أحيي وأميت. قال 111. مِنَ من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم أَو كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِى هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ 111. قال لبست يوما أو بعض يوم 112. قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 113. وانظر إلى حمارك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 114. أرني كيف تحيي الموتى 115. قال أولم تؤمن 116. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فقر أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وللم ان الله عزيز حكيم مثل الذين ي 119. ونسقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع فِي في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُثْعِرُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ فَاقَةٍ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أجرهم